بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذرا فالحاملات بطرا فالجاريات نصرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الكبت انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افتت قتل الغراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم يومهم على النار يفتلون لوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات والرون آخرين ما آتاهم أبهم إنهم كانوا قبل ذلك مفهمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغطرون وفي أمواجهم حق للسائل والمحر وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تبصرون فوعب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنفرون هل أتاك حديث بيف إبراهيم المصرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مصرمون فرار إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال لا تأترون فأوجس منهم كيفة قالوا لا تفر بشروه برلام عليم فأقبلت امراته في صره فصدت وجهها وقالت حجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحبيب العليم قال فما قطركم أيها المرسلون قالوا إنا ارتلنا إلى قوم المبرنين لنرسل عليهم حجاره من تين مسومه من تربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وكرتنا فيها آية للذين يخاطون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فلحون بسلطان مبين فتولى برقمه وقال شاحن أو مجنون فأخذناه وجوده فنفذناهم في اليم وهو مدين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقلين. ما تذر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرمين وفي تموت البيل لهم كم حتى حين فأتوا عن أنب ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيل وإنا لمسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا سوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله الآخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصلوا به فلهم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما الجن والإنس لله يعبدون ما منهم من بذحين. وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كبروا من يومهم الذي يوعدهم